وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأم